واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاع ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون